وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ذِكْرًا أَوْ نُذُرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ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 فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رغاسي شامخات مباشرة وأسقيناكم ماء فراطا ويل يومئذ للمكذبين إِنْ تَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ تَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ فِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتُهُمْ سَفَرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ فَلَوْلَا اتَّمَّتْهُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ